بوك تو چتر دسمت فينس واحدٌ واربعون واحد واربعون أوريانتيشن <تصفيق> آس التوجيه التوجيه كور إرتوريسما أجنتورا أين مكتب الاستعلام السياحي أين مكتب الاستعلام السياحي مسةبلان هل عندكم لي خريطة للمدينة هل عندكم لي خريطةة المدينة ش زرفت استيس هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ كورئر واتس بلساتة أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ كورئر دومس؟ أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ كورئر موزيس؟ اين هو المتحف اين المتحف كوروار يمكن شراء طوابع بريد اين يمكن شراء طوابع بريد <تصفيق> كوروار شراء زهور <تصفيق> اين يمكن شراء زهور <تصفيق> Kur يمكن شراء braukšanas سفر؟ Eina mumkinu širā tzaakira safar Eina mumkin shira tzaakira safar Kur ير بيلس اين القصر اين القصر قد ساكس اكسكورسيا متى تبدا الجوله متى تبدا الجوله قد بيدزس اكسكورسيا متى تنتهي الجوله متى تنتهي الجوله زيك بوس اكسكورسيا كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ اس ڤيلوس گيدو کاس رونا ڤاچو والودا يتحدث الالمانيه اريد مرشدا يتحدث الالمانيه يتحدث الايطاليه أريد مرشدا يتحدث الايطاليه اس فيلوس غيدو كاس مرشدا يتحدث الفرنسيه اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه